112. وإذ قال إبراهيم وَقَوْمِهِ وقومه إنني براء مما تعبدون 113. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين 114. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم بلَلْمَ التَّعْتُهَااءُونَِ وَآبَ أَهُمْ حََّ جَ أَهُم الحَّ رَسُول مُبين وَلََّ جَأَهُمُ الحَُّ قَُ هذاَا صِحْرُ وَإِنَّ بِهِ كَافِرون وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَّيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُم يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وإنهم ليصدونهم عن السَّبِيلِ ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وَلَيَنْفَعَقُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نُذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ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 فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ قُتْرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَقْعَوْهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين